مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا யிம து சு ஓலமசீயுக ما اَنَا مَاءَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فَيَنسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَا ிய ஜலமயுல் கிஷ பணுல்லில்லி குருபிஹிம்மாகும் வியசி குருபுகும் வ இந் الاليمين لفي اشاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الصَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سَاعَةٌ بُرِثَاً أَوْ يَأْتِي يَوْمَ عَذَابٍ عَكِيمٍ